وألقي عصاك فلما رآها تهتذ كأنها جان ولا مدبرا ولم يعطب يا موسى لا تخف إني لا وخاف لدي المرسلون